وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ الْلُّئِلِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً أَمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَ وَلَا تَأْثِي مَنْ إلَّا قِلَّةً سَلَامًا سَلَامًا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 وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ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 اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون اننا لمغرمون بل نحن محرومون افرئيتم الماء الذي تشربون اان انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناهو جاجا فلولا تشكرون افرئيتم النار التي ترون انتم ان شجرتها ام نحن المنشئون Nahanu jajalna hata zikirataan wa matakalil mukuwin Fa sabbih bi ism rabik al-azim Fala uqsimu bimawaqirin nujum Wa innahu lakasamun lo ta'lamun ar إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزين من رب العالمين أفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْدِهِنَّ وَتَجْعَلُنَّ رِزْقَكُمْ أَن كُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَن تُمْحِينَ إِذِ تَوَضُرُونَ وَنَحْنُ أَقَرَبُ إلَيْهِ مِن كُمْ وَلَا كِلَّا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 قل يقين فسبح باسم ربك العظيم.